الدرس الرابع الحروف ا ل م ت ح ر ك ة الحركات ف ت ح ة كسر ة ض م ة ه م ز ة فتحاء ه م ز ة كسراء اعي ه م ز ة ضماء همزة ها فتاها ها كسراهي هاي ها ض م ا ه ه ه ي ه عين فتاها عين كسرائي ع ا ي عين ض م ا ع و ع ي ع ハァリンガー ح َガーリンガーリンガーリン ح ーリンガーリンガーリンガーリンガーリンガーリンガーリンガーリンガーَンガーリンガーリンガーリンガーリンガーリَガーリンガーリンガ カフェトハーカーカスラーヒーカーヒーカーゴンマークーカーヒーホーカーフェトハーカーカーカスラーヒーカーヒーカーフェトマークーカーヒーホー か اف فتحاكا كاف كسراكي كاكي كاف ضماكو كاكيكو جيم فتحاكا جيم ك س ر ا ج جاجي م ض م ا ج ج ا ج و شين فتحاشا شين كسراشي شاشي شين ضماشو شاشي شو يا فتحايا يا كسرايي ياي يا ضمايو ياييو باد فتحاضه باد كسراضي باد ض م باد ضماضو د ض ي ا ض و لام فتحا لام ك س ر ا ل ي لا لى لام ضماضو لا ل و نون فتحنا ا نون كسراني ناني نون ضمانو ناني نو را فتحارا را ك س ر ا ر ي رري ا را ضمرو ا رري ا رو ط ا فتحاط ط طا كسراط ط ط طا ضماط ط ط ي ق د د ي د ت ت ي ت و صاصيص س ا س ي س زازيزو ظ ا ض ظ ذ ا ذ ي ذ ثاثيث ففيف واغيب ب ب ي ب ميم ف ت ح ا م ميم ك س ر ا م م م ي ميم ضمام م م ي